Jindy B Jimrik Hedodi. Jindy B Jimrik Hedodi. Antara Dari Adodi. Wafra Bardi Wa Mari Wuni Watan Seodi. Winni Wat and Seodi. Lakene Bwakte say ah, Maya فوق هذا الجهد كله القلب عنده بجاحه القلب عنده بجاحه الله يكفنا البجاحه يدري ان الوضع زحمه بس ما بالقلب رحمه ما يهمه غير نفسه ما لنا قدر وحشمه طير عيوننا علينا سبح التوالدين والسلام 2000 متروش طالع في يدينا ارتفع ضغط وانا رفز دخل المتروقمس يتحكك وتل فت وي ترى مشويته زهلت لو حد الورع ان حبه التفت يمها وشبه كف خل الورع يبرم مثل هذا ويش طبه مثل هذا ويش طب ويش طب ويش طب, ويش طب لو تاخرنا دقاي لجلت دقيق الوثيق طلع الدخانه وشعل صدره ضيق حرايك موسم العطله مصيبه حلت والله صعبه السهر وال ليه تعب وضهرها ما ينغزي الكراسي لو تكلم كان تشكي وتتالم والاصابع من حروف الكمبيوتر والتور من عيوني صرت اعاني ما اغمض لو ثواني طيرت الله يجيرك انها عيون جاني انها عيون جاني جندي بجمرك حدودي جندي بجمرك حدودي جندي بجمرك حدودي جندي